باب ما يقال للمذكر والمؤنث بالها ورجل وامرأة انتصفي هذا وهذه ربعة فلتعرفي ورجل ملولة تليه ملولة من نسوة تحكيه، ورجل فروقة أتاكا وامرأة فروقة كذاكا تعني من الفرق وهو الخوف عوفيت من نعتيهما يا عوف ورجل صرورة لم يحجج وامرأة كذاك فاسمع حججي وامرأة هذرة ورجل هذرة كلامه متصل ورجل وامرأة كلاهما قمزة لمزة تلقاهما